بذلك Thank yeah. you. وَمَن يَتَّقِ فَسَيُؤْتِيهِ مِنْ عِنْدِهِ أَجْرًا مِنْ حَمِيمٍ لَّا وَمَن وَللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ <تصفيق> إِنَّ هَٰذَا يُكَثِّرُ فِي عَمُقِ سَنِيَّاتِهِ وَيُضِنُّ لَهُ أَجْرًا فإن أضعن لكم بينكم وَإِنْ أَرَدْنَا لَكُمْ فَاتُوهُمْ إِنَّا عُذْرُهُنَّ بَيْنَكُمْ بِمَا عُرِفَ وَإِنْ تنسى Yeah. أنزم الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات Mm hmm. لن أنهى خالدين فيها أبدا. قد أحسن الله له رزقا. الله.